إنا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من دم بك وما تأخر ويتم نعمةه عليك ويتم نعمةه عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصر عزيزا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 بِاللَّهِ وَنَسُوا عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغاربة لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون, يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن اتتبعونا كذاركم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسودون ناب الكل لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُوا كَمَا تَوَلَيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَدَّ بَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثرتين يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤهم لم تعلمهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معروت بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء.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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله عاملين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 وعلى الكفار رحمان بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزرع علي غيظ به المكفر وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما